كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ مِنْ تُرَابٍ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن الله ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ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 ألم تر أن الله يسجد لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير الناس وكثير حق عليه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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ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 والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف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 وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون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 لا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَي يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ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 الَمْ تر أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح عَلَيْهِ مخضره فَأَخْرَجَ الله لطيف خبير له إِنَّ في السماوات وما في لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الحميد.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 إِ اللهَّهَ سَمعون بَصير يَععلممُ مَا فَيْنَ أيديهٍ وَماَا خَلْفَهُمْ وَإلَ اللهَّهِ تُررجَعُ الأُمور يا آأَُّهََّينَ آمَنُركَع وَسجُدُ وَابُدُ رَبَّكُمْ وَابُدُ رَبَّكُمْ وَفالُ الخَييرَ لعََّكُمْ تُفِْحون.